أَفَكُمَا جَأَكُمْ رَسُول بِمَا ل تَهُو أَنفُسُكُم مستْتَكَْرْتُم اسْتَكْ بَرْتُم فَفرَيق كَالذَبتُم وَفَيقًا تَقتُلُون وَقالَاوا قُلوبُ نَا غُلْفْ بلَلعَنَهُم اللهَّهُ بِكُفرْرِهِم فَقَلِيلَم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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل مِن من فضله على من مِن من عباده بِغَضَبٍ بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ أَجْرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عذاب أليم.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 فَذيع السَّمواتِ وَالأَبْ وَإذاَا قَبَ أَمْرَ فَإِماَا يَقولُولُ لَ كُ فَيَكُون وَقالَا الذيينَ لا يَعلملَونَ لَلَا يُكَلِّمُونَ اللهَّهُ أَ تَأتنَ آيَهْ كَذَلِكَ قالَالَ الذيينَ مِ قَبْلِهِم مِس قَوِْهِمْ تَشَابَت قُلوبُهُم. قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 وَالاتَّقُوا يَوْمَ ال ل تَجَز نَفْسٌ عَن نَفْسِ شَيْأَو وَلَا يُقُبَلُوا مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَ فَعهَا شَفَعَتُ وَلَاهُصَرُون وَإِذِ بتَ ل إِذَرَاهِي مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فَتََّهُ قَالَ إِن جَاعِلُكَلَِّا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 فسَكفكَهُ الله وَهُو السَّمع العليم صِبغَةَ الله ومنن أَحْسَنُ منِنَ الله صبةَ وَنَحن له عابدون قُلْ الأأَتُ حجناَا في اللههِ وَربَّناَا وَرَبّكُم وَلَنا مالنا وَلَكمم مالكُم وَنَحن له مُخلِصون